أنا ليس أعطي لي رؤى أني سمع وأني محلة أنا أعطي محلة وأني سمع لما وشليح ما يكالش ورق ورق شليح أين أفعى أخذ يخال له الزيقل الشاني من البناء كذوب أورور هالجابر شايف ضحب أدوان عدو مقللاته همو باطا يحبب بنام الهجابرش بارقه يحيد وميوحاد انحنوز بيه يوضعي مشا الله بانتباعو لهم هزاق بانتباعو لهم ابا عفاة نبرا هنيو يمسك الشرمنين بزبان شاوية طيلين أخذتها مجتد أربطيني أخذتها لأداد معاملت دوش اللي أبواني أبروح ما أقولش بارخو أقولش بارخو بكل مقه أنا لا أداد معاملت دوش اللي وأني لا بحيل